رش الملح سبع مرات وما عز الغرود تحكي التعلفات يا ولد رش الملح سبع مرات وما عز الغرود تحكي حدوني التعلفات قلل من الظاهر شبها ظاهر قد سجان وفي يد شرق احنا شبهرات لا لا لا لا يبطل بطاير رشي الملحسة مع مرات يبطل بطاير رشي الملحسة مع مرات ايوان ايوان سرودع في حدود التعلى بكان ألا بطاير شبها مظاهر طبس وكاته ومديد وشارت بنيان وسارت وكتنه ويترخ وكتب ودرخ محمش محمش بران يا قلبي من طير الرشل من اي زمان طار يا ام الملح, الملح وخبي عليا اتولد الحر في ساعه الظهر ويختع بيساعد طهر ويختي عليه لا يطيع ولا يسمع ولا بيصدق ويقول لي بيبص لابوه ولا يسمع ولا بيصدق ويت بيبص لابوه في غابه هو انا في غابه وشاعتي الغابه موات يا ام أم سهى الكلب وكتب قيده كمان رجليه ومع الظغر وضحكي عدو دي تعلب ديه أم سهى الكلب وكتب قيده كمان رجليه ودخل كسينة وفين مرسينة وحرف البيه فاديت سنة واكتر قال والعنطر بيقول ايه المولود راخر لازم يسكر طبعا ايه ألعيه عصيان وجه العصيان تطرق صبيان وتنابيل تم لبلد ما تخم كمهش نرى كمهش نرى كمهش وكتب وترخ وكتب وترخ وكتب وترخ محنش محنش بارات يم المل بطاق الرش المل سبع مرات اصل الحدودة يا خلس الدودة الواجة يلم ات الشحطة ريخت من بقى يوم يقدروا يلم اصل الحدودة اللي خلصت تبقى الوده يلم اسم الله دي شاعة الهد ومنه بقى يوم يقدروا يلمه وابوه قال ياختي جاي وعمه كمان حيضمه وابوه قال ياختي جاي وعمه كمان حيضمه قال يبعدوا عني شبوني اغني اقولي اغني مغني موالك مات موالك مات ممكن في الراحه والهم ومع السروه تحكي حدوت <t> التعلفات تننن هل المنطايق شافا